بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إ ل ا استمعوه وهم يلعبون لاهيه قلوبهم واسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إ ل ا بشر مثلكم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 إ ن ه م كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أ ح ص ن ت فرجها ف ن ف ق ن ا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آ ي ة للعالمين إ ن هذه أ م ت ك م أم